واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثه أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلون أن يضعن حملهن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 وجدكم ولا تضارون ولا عليهم وإن كن أولات حمل فأوفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعنا لكم فاتوا نأجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ من سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا تَعْرِهُ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 فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب فاتقوا الله قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رسولا يتلو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مبينات ليخرج الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لِيُخْرِجَ الظلمات آمَنُوا وَعَمِلُوا مِنَ النُّورِ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 يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما